يعلمون أنما الحياة الدنيا لعب ولاهم وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد.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 وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا